إِنَّنَا كُنَّا إِلَّا اعْتَرَاضَ كَفَحْظِ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالُوا إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ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 إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حفيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا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 قالوا يا صالح قد كنتم فينا مرجوا قبل هذا أتناهىنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتناهىنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإن إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب